بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة مالحقة ما وما أدراك مالحقة ما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 فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَكَ أَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَ فَهَلْ تَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَ وَجَاءَ أَفْرَعُونَ وَمَن طبله والمؤتفيكات بالخاطئ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذت الرّابية إن لم ما طغى الماء أحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكروا وتعيها أذنوا واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكته دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وهي والملك على أرجائها، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخف منكم خافية فأما من أُوتِي كتابه بيمينه فيقول فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ, فيقول هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئة كلوا وشربوا هنيئة بما أسلفتم بما اصْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ وأما مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ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 سلطانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لَا يؤمن بالله العظيم، ولا يحط على طعام المسكين، فليس له اليوم هنا حميد. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون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 تعزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لا اخذنا منه باليمين لا اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوثين